Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum in nazalzalatus saati shayun azim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 ثُمَّ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى ذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء.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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير نطمع النبى فإن صابه خير نطمع النبى وإن صابت فتنة نقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة Zalikah o Xusranu Mubin, yedeo min doni Allah, ma la yzrhu, ma la نفعه لبيس المولا ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا ولا خيرة فليمد بسبب للسماء ثم ليقطع. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ لِّلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقْطَعَ فَالْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بينات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي من ve amin ve kileri haddi ve sabi ve n sar ve mejus ve kileri aşrık inna Allah yafcil binehum yoma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 صدق من فوقر أوصهم الحبيب يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أراد هجوم منها من غم نعيد فيها وذنق عذاب الحريق إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فيها مِن نُّجُومٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدًى İla Tıybı min al Qowl, vahdu İla إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ وَالْعَاكِفُونَ فِي ذِقَهُ من عذاب نليب وإذ بوا أن لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء بي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كل مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا فِي يَمِّمْ مَعْلُومَاتٍ عَلَٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بالبيت العتيق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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ لَنْعَامٍ فَإِلَهُ كُمُوا وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا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 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلا أن يقولوا ربنا اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا الَّهُ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 فكيف كان نكير فكأي من قرية نهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطرة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا في الاضف فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها لَا لا تعمل بصام ولكن تعمل القلوب التي في الصدور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 وَكَأَيْنِ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَدْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْشَّيْطَانُ فِيهِ قَشَطَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَغْصُرَنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ فِي ذَلِكَ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 لَهُ مَا fi al-sembat ve ma fi al-ard. Ve inna Allah lehu wal-ghaniyul-hamid. Alamtara inna Allah sakhr al-kum لا تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف وَهُوَ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن, إلا إن للنساء ان لَكَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاسِكٌ فَلَا يُنَازِعُكَ فِيهِمْ وَدَعْ إلى رَبِّكَ إِنَّكَ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 Videa tıla عليهم ayetler belli etti, tanır. Fi yüzleri, kafirler kara يَكادُونَ dı yastı, yaka dı yastı, bililer yeterli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 ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يَصْطَفِي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 ve atcım o belli, o